وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَالَ بَعْلَ وَجِهِهِ قَتِرَةٌ يَوْلَىٰ وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُصْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَغْرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 فمن يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب